درب النجاح يزفنا يشدو وغريد المنى بسعادة قد رفرفا بالروح تشرق بالسنة درب النجاح يزفونا يشدوى غاريد المنى بسعادة قد رفوفات بالروح تشرق بالسنة درب النجاح يزفونا يشدوى غاريد المنى بسعادة قد رفرفت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 بالخير تمم ما حفلنا سبحانه أهل الثناء عمد فاضائ له والفضل لله الذي بالخير تمم ما حفلنا سبحانه أهل الثناء عمد فاضائ له من جدة سار إلى العلا يستل برايا من هلا هي فرحة التكريم قاد بجمالا امثال لا عللنا من الوله فلهم نباقات على كل الوجود شكرا لمن بذلوا لنا بالعزمي الواد فلهم نباقات على كل الوجود شكرا لمن بلا عشقي توسط الجهول فلهن شده وبسایت سنت دانلود